تقربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحى حالها كمر السحاب تراحى حالها كمر السحاب ترى حالها وتنفطر الأرض من نفخة هناك تخرج قالها ولا بد من سائل قائل من الناس يوما اذ ما لها آه، آه، آه. من الناس يوما اذ ما لها آه، آه. من الناس يوم إذن ما لها آه، آه، آه. <تحديم> أخبارها ربها ربك لا شك أوحى لها ويصدر كل إلى موقف يقيم الكهولة وأطفالها يقيم الكهولة وأطفالها يقيم الكهولة وأطفالها, يقيم الكهولة وأطفالها فَلَهَا وَأَخْفَان تَرَى النَّفْسُ مَا عَمِلَتْ مُحْضَرًا وَلَوْ ذَرَّةٌ كَانَ قالها يحاسبها من كن قَادِرٌ فإما عليها وإما لَهَا فإما عليها وإما لَهَا فإما عليها وإما لها. فيقال فما حيلتي إذا كنت في البحث حمالا ترى الناس سكرى بلا خمرة ولكن ترى العين ما لها نسيت المعاد فيا ويلها اعطيت للنفس امالاها واعطيت للنفس امالاها اعطيت للنفس امالاها اذا طربت ساعه يا لها وزلزلت الارض سَيِّرُ الْجِبَالُ عَلَى سُرَّةٍ كَمَرِ السَّحَابِ تَرَاهَا لَهَا كمر